اللي تقولين لي صوره بسلسالك لك صورة في حنايا الصدر ما حفوره أعزها كل ما عاند ليصالك وامسي وتصبح روق القلب ما مطوره الله يا حظ النسيم اللي رفع شالك عذره في سواد الليل مخمورا حبيبتي والله اني مولعك هالك في وصلك اللي غدا هم وما وماحذوره نسجتلك كل ما يطري على من زفرال الحديث ودافئ شعوره لا تساليني عن احلامي وعن حالك وانتي غزا يزرع طاحبي وما يسره حاولت اوصل احساسي بس ما طال احساسي اكبر من احلى الشعر وبحوره وان كان انا حلمك الممول وما لك انتي نفس متويك وسيدات شعر تبغتاي في ما ويا بعض عظة كلن وما قدورا تقولين لي صورة بسلس عليك أنتي بدمك ولاحمك.